وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا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 ve yüzdü be almanafikin ve almanafikat ve almışikin ve almışikat عليهم دائرة قال دئب الله عليهم ولعنهم وعدلهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما ان أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله وَرَسُولِهِ وتعزروه وتبقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا